نكم بِاللَّهِ الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفوا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا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 أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها, الأرض بعد موتها كذلك الأرض كذالك النشور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 ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا علقم فراكم سا شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وَتَرَفُ الْكَفِيَهِ مَوَاقِرًا لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى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 إِيَّاْشَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ إِذْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٍ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أقضت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء أخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيب وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَمْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً فقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيط المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فرن تجد الله تبديلا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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآقذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجرهم فإن الله كان بعباده بصيرا